ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Hvala što pa pratite ونطبع على قلوبهم فهم لا يسلمون ولقد جاءت كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا if you كان نعم في وقال موسى